مناع من للخير معتد أثير عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساصير الأولين سَنَفْتِمُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِن بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَفْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَاف وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون اللا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغضبا على حرب قابرين فلما راوها قالوا اننا لضالون بل نحن أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنْ نَفْنَا صَاغِم أَسَ رَبَّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَاب وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَظْلِمُونَ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 أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساكن ويدعون إلى فَلَا فلا خَشِيَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السجود وَهُمْ سَالِمُونَ فَدَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ خَيْفٍ لَا يَقِلُّ وَأَمْلِ لَهُمْ إن كيدي مثير أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مشقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكموم لولا أن تباركوا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مهموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاذ الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمدنون وما هو إلا ذكر